Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhan nabiy uttaqilla wa la tuti al kafirin wal munafiqin Innallaha kana aliman hakima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 ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا uwa, uwa, uwa, مِنْ أنفسهم وأزواجه أمهاتهم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِّسَنَنَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ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 هناك li kawetuli al-mukminuna wazul zilzelan, shadida. Wazirku فِي mumunafirku na walladi bihim wa يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم قوم النبي ايقولون ان النبي تناعره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا waleja, قد يعلم الله lahu, منكم u, u, هل Tun al-beksa il-rkwali lan e-szeħatan għalajkum. Fajidę ġeħal-ħowfu u rojtaw mjem, furuna il-ajka t-duru, a junu, kelle diurxie għalajki minal-mawut. Fajidę dabal salakupum.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 وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوْدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَارَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون اجل فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم اجل لم يكون وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي أقول أزواجك إن كنتم نتريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. فتعالين أمتاكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 Wamę je kunt minkun lilahi wa صَالِحًا watarmal solichan nukhtiha نُؤْتِهَا mرتين. Nuktiha ażrha Bilastun naka a hadim inanisa initaka tun fela takwana bilko lifayatomal lewifi ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 Inna al muslimina wal wal-muslimat mu minina wal-mu-minat wal qanitin wal-qanitat wal-sadikin wal-sadikat wal-sabirin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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا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 Wszystkie te osoby, które są w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 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Panią يَوْمَ Panią سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أيها النبي, Ursalaka Szehidow Bashirom Wanadira. Wada ian ilo lawi bi idni wasiro gem muniro. Wabesirimu minina bi anala hummina lawi fowlan kabiro.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 طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعون وسرحون سراحا جميلة يا أيها النبي أُنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِن ما آتى الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأتم مؤمنة وامرأتم مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ غَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَا حَالِيكَ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 إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ أَفَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَنْتُمُوهُنَّمَا تَعَمَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ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 na abina abenay echwani hin na wale abenay echowati hin na nisa hin na wale ma meleket amanu wotakin o Inna Allah كان على كل شيء شهيدa Inna Allah w malakitahu yusallun ala nabiy Ya ayyuhal الذina ámanu sallu'u alayhi wa sallimu tasliymaa إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مك فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في لنغرينك بهم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 ولن تجد لسنه الله تبديلا يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها